are you going to وقد باتت دن نسود وَهُوَ لِلَّهِ تَنَزَّلَ لِتُصْبِحَ نَظِيرًا لِذَا الرحمن men Langu ma yash لا قبلهم من قرن هم أشدهم هم في البلاد In the valley, ما <تصفيق> شاء الله والله يدي لك الله يستر var Sen ya around تذكر بالقبؤان من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم رب فيحكب أن لم يره أحد فيحكب يقدر عليه ما لم يبدأ فيحسب أحد ألم أجعل قال لك فَاللَّهِ قال لك فَلَمْ نَجَعَ لَهُ عَيْنَيْهِ وَلِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ وَهَدَيْنَاهُ Altyazı <Sessizlik> of